يعلم ما يلي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الوافر وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قُلْ بَلَى رَبِّ لَتَأْتِنَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ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 وَأَفْرَطُوا وَرِزْقُهُمْ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيمٍ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ 117. هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 118. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد 119. أفترى على الله كذبا به جم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 في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبان أوبي معه والطير وألن 124. أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير 125. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من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 وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته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 109. وكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 110. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 111. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء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 سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 117. وهو الفتاح العليم 118. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء 119. كلا بل هو الله العزيز الحكيم 110. وما أرسلناك إلا كافة لنصف ليس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 117. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 118. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذا تأمرون نار أنكفر أن بالله ونجعل له أداد وأسر ندمت لما رأوا العذاب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 آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزق وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَلَائِيَ أَنْكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ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 صدقتم عما كان يعبد آباؤكم؟ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى؟ وقال الذين كذرو للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحوم مبين وما أتيناهم وتبي يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشر ما أتيناهم فكذبوا رسولي فكيف كان نكير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 ما أظل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحين إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذ من مكان قريب وقالوا آمن به وأن لَهُمْ تَنَاوُشٌ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالرَّبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ